آمين. وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنو وجنو وبني يأن نعبد الأصنام. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك, المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم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 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء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 مهطعين وقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذر لها إلها أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكن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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ الْمُقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلٌ مِنْ قَطِرٍ وَتُوْشَأُ جُهَهُمُ الْنَّارَ لِيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ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 تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم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 فَأَشْقَيْنَاكُمْ وَهُوَ مَا أنتم لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجتين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى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 قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض لا أزينن لهم في الأرض ولا أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال ماذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن نجهن ما لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم إن المتقين في جنّة